بِذْنِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةِ رافض الثروف عسل بإذن الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها إذا رجّ في الأرض رجّا في الجبال بسّا فكانت هبا valu Thank mm -hmm. وليل من الآخرين على ترر موضون حلة من وَالِينَ وَقْلِ لُمْ مِنَ يقوف على جب مخلدون على life. Back <tuh> وحور عين كأم wow A لا مقوس ولا ممنوع، وفاجعة كثيرة لا قصوة ولا ممنوة جعلناهن أبكارا abil yamin qulantu min al-awalin min وَنُصْلِحُ لَكُم مِّنَ الْأَخِرَةِ وَأَصْحَابُ مَا أصحاب يتمو من وحميم وأصحاب الشمال ما وكانوا يقولون أو علينا تشاربون عليه من الحميد تشاربون شرب يوم يوم الزين نحن خلقناكم فلو لاتصدقون أَفَرَأَيْتُمَّ مَا تُمْنُونَ تقدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أنفالكم وننجئكم كان علمتم نشأه أولا كن هؤلاء أفرأيتم ما تحرضون؟ أم نحن نزرعون؟ تَرَى أَيَّ ثُمَّ مَا تَحْرُفُونَ أَمْ تَنْسَرُونَ أَمْ نَحْنُ لو نشاء لجعلناه حقاما فظلتم تفكهون بل نحن محرومون أترى أي طُرمأ الذي تشربوا أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّسِي تُورُونَ ها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا Koulun. Se costa之ihli, kuten فلا أقسم mo vi وإنه pre o nonjou miè ذا <تصفيق> بكنون <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا <إلا> المطهر <إن> أقول قرآن كريم. يَا أُولِي النِّسْقِ وَأَنْتُمْ عِنَابٌ إِذِ اتَّبَعُونَ Help <tuh> قام <تصفيق> wa well, um... vi vi